بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ تاتير ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدر حكمه بالغه فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خشان ابصارهم قُرُؤُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُوْقِعِينَ إِلَى الدَّارِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا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 ان قودر وحمل الله على ذا في الواحي وذر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا ايه فهل من مذكير فكيف كان عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا فَأَصْبَحُوا فِي يَوْمِ احْتِمَامٍ مُسْتَمِرٍّ كان الذين سكن لهم اعجاز نخلم قائر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بنذر فقالوا ابشرن سَبْعَهُ إِنَّ إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُورٍ أأُنْذِرَ الذِّكْرُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ كَذَّابُونَ أَشِر سَيَعْلَمُونَ وَدَنَى لِلْكَذَّابِ الْأَشِر إِنَّا مُرْسِلُونَ نَاقَةَ فَتْنَةٍ لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَأَنَبِّئْهُم أَنَّ الْمَاءَ عَقِيمٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مَّحْتَضَرٌ فَنَادَى صَاحِبُهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَر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 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَالِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَ نَا فَكَمَا رَأَوْا نُذُرٌ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسَ سَاءَ عُيُونُهُمْ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَأُقَادِرَ صَبَحَهُمْ بِكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِر فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِر وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ نُذُر كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخْذَعِزِ نَقْتَرِرْ أَأَكُفَّ وَكُنْ خَيْرًا مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الذُّنُوبِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مَن كَثِرَ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 ان كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر ولو قد اهلكنا اشيا عنكم فهل من مذكير وكل شيء فعلوه بالزبر وَكُلُّ نَصِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَرّ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِيهِ مَقْعَدِ الصِّدِّيقِينَ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ